نصيحة لهؤلاء أن يقتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي شعبهم الوادع الهادع المتمع وأن لا يقبلوا مثل هذه النشرات التي تثير البغضة والعداء والكراهة للعلماء ولولاد الأمور وتوجب الشقة والفرقة بين الرأي والرأي لأن هذا من أسلاب ومن تتبع التاريخ وجد أن أول الفتنة كلام وعاصرها فيها فنصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا من دعاة الحق ومحب الخير للأمة ولكن يوافقون بإذن الله عز وجل أن هؤلاء لي كل من كان ظالما فإنه لا أفرح لقول الله تعالى إنه لا أفرح الظالمون ولقول تعالى إن الله لا يصدره عمل مفسدين ولا شك أن المشراط التي تأتي من لندن كما قال أخ سائل حسب ما نعلم أنها إفساد ومثار للفتنة وأن إجلافها هو الذي يحصل به لوال الحتنة وأن أنصح كل من رآها أن ينزقها ونحفقها وأن ينصح من التولي بنحبة مشاره